كُرْفَ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذَرُ وَاذِرَةٌ وَذَرَ أُخْرَى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 فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق قال إليه كلمة العذاب أَفَأَنْتَ تُقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ تَقَوَّ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَذَّلَهُ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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثنيت قشعرؤ منه جلود الذين يخشون ربهم منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 وَإِنَّهُمْ مَنِيتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ أَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذَاء اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين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 إن أرادني الله بضر هل أن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل أن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 قل اللهم فاطر السماوات وَالْأَرْضِ عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وبذا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 تابعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فعل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 ولقد أُوحِيَ إليك وإلى الذين من قبلك لئن أَشْرَكْتَ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين